يعني لما سمعت من اخواني من هذا المعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل فاتق بما املك ق ا ت ل ه بيننا وبين من ا ل ح ن ب ي ي ن بينا ان الخلاف هو لطني ام هو ايش معنوي ومما يترتب على الاختلاف ا ل م ع ن ى ذكرنا مسالتين انخرام ا المفا... ل م ن ا س ب ة ب ا ل م ب س د ة وانقطاع الاستدلال ب ا ل ن س ب ة ل ل م س ل م بعد ذلك ذكرنا جواب النقد كيف نجيب على النقد نجيب الجواب الاول منع وجود ا ل ع ل ة يعني نمنع لا نسلم أ ن ا ل ع ل ة م و ج و د ة في ا ل ص و ر ة التي ذكرها المعترض منع انتفاء الحكم لا تمام لا نسلم أ ن الحكم انتفى في هذه ا ل ص و ر ة وهذا بشرط أ ن يكون انتفاء مذهب لها المسلم والا ما في ف ا ئ د ة بيان المانع أ و بيان ليش؟ الشرط بيان المانع هذه ا ل ك ز و معي هذه هي, هي أجمة اجوبه ل ن يعني المرء ي ع ل طيب ر ك ز معي ايش معنى النقل معنى النقل ر ك ز معي يعني نقيض حق نقيض علتك هذه تمام طيب بعدين هذه المسائل ارب مسائل أ ر ب ثلاث روح الاثنين ثلاثه هذه مسائل م ت ع ل ق ة بالاجوبه أ و ل سؤال هل هي معترضه ا ل ا س ت د ا ل على وجود العلم يعني أ ن ت أ ي ه ا المعترض تاتي بدليل تقول ان ا ل ع ل ة م و ج و د موجودة في ا ل ص و ر ة التي ابدتها ليس لك الحق في ذلك هل ا ل م ع ت ر ض ا ق ا م ة الدليل على تخلف الحكم ه وقال لك لا اسلم انتباه الحكم ة انت متين بدليل يدل على أ ن الحكم أ ن ت م ا قلنا ليس لك ذلك ل أ ن هذا يؤدي الى انتشار الكلام الخروج ع ل ى ا ل م ن ا ظ ر ة و ا ل م ن ا ظ ر ة لا ب د تكون فيها الامور مظلومه طيب هل يجب على المناظر الاحتراف على ا ل ن د و ا ل ا ت د ا ن هل يجب عليه انه يحترز تمام على النقد ي أ ت ي بكلام دقيق حتى لا ينقضوا عليه المناظر ا ل آ خ ر نعم يجب عليه ان يحترز تمام على النقد اتدام ح و ل ا ل ا ب ت د ا الله طيب ما هي النقود التي تستحق ش و ا ب ما هي النقود التي تستحق ايش ا ل ش و ا ر ما هو النقود الذي يستحق ش و ا ب ع تمام ق ل لك النقود الذي يستحق شوارع تعال تركز معي قضايا كل ما يتكلم هو الناس من كلام لا يخرج عن أ ر ب ع قضايا إ م ا كليه موجبه او كليه سهله او جزئيه موجبه او جزئيه ماذا نقوم ب ج ز ئ ي ة سالبه ا أمام؟ ي ع ن ي لان و ك ت العله كلها م و ج ب ة ت ن ت ق ل بجزئيه س ا ل ب ولو كانت العله كلها سالبه تنتقم بجزئيه موجبه ما تنتقل بكلية. ولو كانت العله كلها سالبه ت ن ت ق ل بجزئيه موجبه ولو واحد العله جزئيه م و ج ب ة ن ن ت ه ا بجزئيه سالبه هل هي نقط ي هل تستحق او لا ما تستحق وهذا من هذا المربع يسمون ه مربع التناقض خلاصه لو باشا ه ر ب ع اصحاب ا ل م ن ق يسمون وهي ي ه مربع ل ي ش أ ق اصحاب المنطق يسمون ه مربع ليش؟ التناقض وهذا التناقض ي درستهم التناقض إ ذ ا متى تستحق ا ل ش و ا ب النقيض الذي يستحق ا ل ش و ا ب إ ذ ا ك ل ي و موجبه نقضط نقضت بالنقيض أ م ا إ ذ ا كانت ك ل ي ة موجبه تقابلها في الرساله ما تنقبها ولا ج ز ئ ي ة موجبه تقابلها في الرساله ما ت ل ق ب ه ا طيب معناها في عندنا ق ض ي ة يسمونها مهمله وهي التي ليس لها ش و ء وعندنا قضيه شخصيه تمام ا ل ق ض ي ة ا ل ش خ ص ي ة والقضيه المهمله هذه يكون ح ة ق ا ب ل ة ب ا ل ت ن س ي ه حكمها ح ك م ل ه الجنسيه حكمها حكمه ليش الجنسيه تضح لك هذا مخطط ل د ر س تمام يعني نحن الان عرفنا ا ج و ب ة النقد هذه الان هل المعترض استدلال على وجود العله هل المعترض ا ق ا م ة ا ل د ي ل على تخلف الحكم هل يجب ي على المناظر ا ح ت ر ا س عن النقد ا ل ب ت د ا د ما هي النقوم التي تستحق جوابا وما هي التي تستحق جوابا بهذا المقياس نقول الكليه ا ل م ع ج ب ه ا نقيضها هذا وهذا نقيضها ه ذ هذه التي تستحق ج و ا ب ما عداها لا يستحق وش ل ايش س ت ح ق و ج و ا ب طيب よろしくお願いします。 هذا الشيخ ر ح م ة الله تعالى عليه آ خ ر م س أ ل ة تحدثنا عنها هي هذه السلطه وليس للمعترض تمام وليس للمعترض بالتخلف استدلال على وجود ا ل ع ل ة فيما اعترض به فيما اعترض به عند الاكثر من النبض ا ل ك م يا جماعه اسمعوا ل ي بيجي معنا من وجوب من ا ص ل ا ح ا ت ا ع ب ا ر ة ع ن عن ط ر ي ق ة الجدلين هذه مصطلحات ليش الجدلين ما هو؟ هذا الوجوب وجوب جدلي وجوب م ص ط ل ا ح ي ه هل يجب ي عليه هذا وجوب م ص ط ل ا ح ي أ ن ت بتدخل ب م ن ا ظ ر ة لابد العلم اللي سداده بال د ب ه ا ح ت ر ض على النقل تمام يجب عليك ان تحترض على, على النقل حتى لا ينقض المعترض ويش علتك ت ب ل هو متربص بك ما ان تاتي ي ن ق ض ك تمام هذه عباره عن, عن, عن مناظرات لان المناظرات ه ظهرت بعد استقرار ا المذاهب اصلا ن ه ا و د د ت الاندفاع عن المذاهب ليس ل أ ح د طالب الحق ب ا ل في ا د خ ا ه ا الان السؤال الاول ايش يقول السؤال عندك ايش يقول هل المعترض تمام هل المعترض الاستدلال على وجود العلم و ان ليس للمعترض الاستدلال على وجود ا ل ع ل ة غ ا ي ة ا ل أ م ر يقول علتك م ن ق و ض ة في بكذا في صوره كذا ب ا ش يقول علتك منقوضه اما أ ن ي أ ت ي بالدليل الذي يبين على تخلف ا ل ع ل ة ليس لهذا قال و ليس للمعترض بالتخلف استدلال على وجود ا ل ع ل ة فيما اعترض به عند ا ل أ ك ث ر عند ا ل أ ك ث ر من النبضات تمام ولو بعد منع المستدل لوجودها قال المستدل قاله إيش, قال ايش لا ل اسلم وجود العله فيما ذكرت قال ا ي ش ل ا الان م ل فيما, فيما ذكرت. قال ذكرت ا نثبت وجود العله فيما ذكرت انا ليس لك ل ي ذلك وهو ليس لما يقول هذا الرقم امامه يعني لما يقول ه ذ ا لا أ س ل م وجود ا ل ع ل ة فيما ذكرت يعني بدليل ايش معنى انه هكذا يعني هكذا بس يرد على لا أ س ل م لا هو بدليل يقول لا أ س ل م وجود ا ل ع ل ة فيما ذكرت ا ل آ ن قال لا أ ن ا س أ ث ب ت وجودها ما أنا هذا سيؤدي الى انتشار الكلام و خروج المناظره عن طوعها إ ذ انت أ بدلا أن كنت مستدلة ان أ كنت معترضا ستصير ماذا مستدلا انت وصفك م ع د ر فوقع ل ى اعتراضك تمام إ ذ ا عجز سينقطع استدلاله ما عجز لا خاص、طيب. انظر بين ه ا في المثل ا ل ع ل ق ا لانتقاله إيش ل من الاعتراض إ ل ى الاستدلال ل أ ن ه بيتحول من معترض إ ل ى م س ت د ل ا ل م ؤ د إ ل ى الانتشار المؤدي إ ل ى انتشار الكلام وعدم وهذا محذور من محظورات ا ل م ن ا ظ ر ة من محظورات ا ل م ن ا ظ ر ة ا لانتشار ما يتوسعون في الكلام م س أ ل ة ل أ ن ا ل م ن ا ظ ر ة لا ظلها من إيش؟ ايش ة أما هذا واحد يقولون تقولون في ك ذ النهايه ق ا و ا وقذا كذا طيب أ ت تقولون و ا ف ي ذ وانتوا بقولون ت عن يمناظرة مناظرة جنوية كذا لا مناظر. في وعدة وعدة لا مسألة في وعدة وعدة ا ولا تتحول أ ن ت من معترض قلت ل ك أ ن ا ما, ما نقول بهذا لا أ ن ت م تقولون بهذا يا بنت الحلال ا ل ح ل ى ما نقول بهذا ما ي ع ت ر هذا سالك ا ل ش ي ء ما يعرف وش ما يعرف اسلوب المناظره ه طيب واضح انا طيب قال وقيل له ذلك ليتم مطلوب ه من مطلوب العلم قال بعض ا ل ن ظ ا ر له ذلك حتى يتم م ط ل و ب ل أ ن ه مطلوبه إ ب ط ا ل العلم وقيل له بذلك إ ن لم يكن ثم دليل أ و ل ى من التخلف بالقدح والا فلا قال وقيل ذلك له ذلك يعني له ذلك ان لم يكن ثم ان لم يكن هناك دليل اولى من التخلف ان كان هناك إ ن لم يكن、هنا. اما ان كان هناك دليل أ و ل ى من التخلف فان كان هناك نص موجود ما يحبره انه ايش ما يحبره ذلك وقيل له ذلك ما لم تكن العلم حكم شرعي اذا كان العلم حكم شرعي لا يجوزه العله ليست حكم شرعي كانت أ م ر حقيقي أ م ر عقلي يجوز له ذلك طيب انظر ما زلنا في الموضوع لا ما زلنا في الموضوع لا ما زلنا ا ل آ ن ق ا ل و لو دل المستدل على وجودها يعني على و لو دل المستدل على وجودها أ ي العله فيما علل حكمه بها بدليل موجود بدليل موجود في محل ا ل ن ق ل ثم منع وجودها في ذلك المحل فقال له المعترض ينتقض د ل ي ل ه الذي أ ق م ت ه على وجودها حيث وجد في محل النقل دونها على مقتضى منعك وجودها فيها لم يسمع قول المعترض أ ي ض ا حتى في هذه ا ل م س ل ة لا يسمع قوله لماذا قال لانتقاله من نقلها من نقض ا ل ع ل ة إ ل ى نقض دليلها و الانتقال ممتنع في المناظرات ل أ ن ه يؤدي إ ل ى انتشار الكلام و هذا هو محظور في ا ل م ن ا ظ ر ة ر ك ع ي يعني ا ل آ ن مساله م ت ر ت ب ة على هذه على نفس السؤال الان هنا الرجال منع وجود ا ل ع ل ة قال له علتك م ن ق و ض ة بقذاء ق ا ل له هذا صاحبنا لا لا أ س ل م وجود ا ل ع ل ة فيما ذكرت لا أ س ل م وجود ا ل ع ل ة فيما ذكرت ل أ ن ه كذا كذا قالوا هذا الذي ذكرتم به ي ن ت ق ض ع ل ت ه م و المنان مثال ذكروا ايش ذكرني مثال البند ا ما نذكر مثال البند ايش قال المناني قال بسغل المصطدر قال ليش؟ قال ع ل ة البر تمام ع ل ة البر بالبور ا ل ط ع م ي ة تمام كيف حققتك مناطق ا ط ع م ي ة في البور لا لانه اي البر لانه تمام لا ن ه يدار في الفم وينظر يدار في الفم وينظر تمام يدار في الفم وينظر المعترض د ل ت و ر ا س م ع ي ل شياخذك تمام جعلك تمام ا ل ط ع م ي ه ع ل ة البر م ن ق و م دكتور ا س م ع ي ل م ن ق و م بماذا بالتفاح إ ذ ا هذا نقض او لا نقض إ س م ع و ا ا ل آ ن الجواب الجواب تمام؟ التوار. لا أسلم. يقول له. قال لا أ س ل م إ س م في ق ق و ل له المنع لا ل أ س ن يعني ا ل آ ن بيقول ليش ه إ أ ن ا أ م ن ع عن بقعه موجود في التفاح التفاح مش ت ع ا ر امام, بي بي بي بي بي أمام. الآلي. الآلي. الآلي هم قالوا لا ب ي ب ن ع لا أ س ل م و ا ان التفاح مطعوم لا أ س ل م أ ن التفاح مطعوم امام الصاله الثانيه ا ل آ ن يهمنا احنا ن ا باذن الله موضع الشهر ا ل آ ن الصاله يقول هل ا ل م س ت د ل هل ا ل م ع ت ر ض أ ن ي ق و ل له ما ذكرته تمام ينقضوا كرامك هل يجوز له أ ن يقولوا ل لاجل اعترضوا الجواب ع عليه هم؟ أ ن ا بل رد عليه الكلام ب ي ق و ل له أ ص ل انت الاشي الدليل ا ل ل ي استدلت به على أ ن البر مطلوب كونه ي د ا ر في الفم ويطبق هو موجود اثناء التفاح يطبق ويدافع ر في, في, في, في الفم لا ليش بيقول و ر ج ع ل ل ع ب ا ر ة حتى نحن نربط الكلام ب ا ل ع ب ا ر ة ن ر ج ع ل ل ع ب ا ر ة قال اسمع قال و لو دل المستدل على وجودها أ ي العله فيما عدل حكمه بها دل ولا ما دل ذكر الدليل على وجود العله او لا ذكر الدليل على وجود العله ل أ ن ه د ا ليش ع ل ة الربا ع ل ة الربا في البر ا ل ط ع م ي ة ليش ق ا ل ل أ ن ه يبغ و يدار في ف... تمام إذن قال بدليل موجود في محل النقد نعم ذ ك ر ه أ و لا طيب ثم منع وجودها في ذلك المحل يعني الان اعترض عليه المعترض له قال ل ها جعلك ا ل ط ع م ي ة عله الربا ما نقوض بالتفاح رد عليه بالمنعه رد عليه بالمنعه أ و ايش المنع منع وجود العله أ و لا قال لا و سلمه ان التفاحش ربوي فقال له المعترض ينتقم دليلك فقال له المعترض قولك هكذا ينتقم دليلك قال له فقال له المعترض ينتقم دليلك أ ي الذي أ ق م ت ه على وجودها حيث وجد في محل نقل دونها على مقتضى منعك وجودها فيه ل أ ن هذا التفاح يدار و ي ن ب غ ب ا ل ذ ن هل يسمع ق و ل ه ق ا لم ل يسمع ق و ل المعترض و هو المعترض ايضا في هذه ا ل م س ا ل ة ماشي قال ل ن ه انتقل ا ل م ع ت ر هذا انتقل من نقض العله الى نقض دليل العله انتقل من نقض العله نفسها هو في البدايه نقض ا ع ل ه قال علتك م ن ق و ض لا ذ ن راح ينقض دليل العله قال ا ن ت ق ا ل ه من نقضها ا ل ع ل ه الى نقض دليلها والانتقال ممتنع في المناظرات خوفا ً من انتشار الكلام خوفا ً من انتشار الكلام إ ذ ن هذا هو متعلق ب ا ل م س أ ل ة ه ذ ه ولهذا طيب قال لنا بعد ذلك ركز معي قال ابن الحاجب ماذا يقول اشراي بن الحاجب قال ابن الحاجب وفيه نظر ه ذ ا الكلام فيه نظر ل أ ن القدح في الدليل قدح في المدلول بمعنى أ ن القدح فيه ي ح و د إ ل ى الانتقال إ ل ى إ ث ب ا ت ا ل م د ل و ل بدليل آ خ ر و إ ل ا كان قولا بلا دليل فلا يمتنع الانتقال اليه يعني قال ابن الحاجب لا مانع لا مانع أ ن يقول له هذا الكلام لماذا قال تقولون انه انتقال لا قال هذا مش انتقال ل أ ن القدح في الدليل قدح في ا ل م د ل و ل قال فان إ ن ردد س م ع ف إ ردد يعني ا ل آ ن ا ل م ن ا ظ ر إ ي ش يقول له المعترضه ايش قاله فقد ده بين أ م ر ه وش قال اسمع وش يقول ه ا ل آ ن المعترض يلزمك ق و ه ي إ م ا انتقاض ا ل ع ل ة أ و انتقاض دليلها الدال على وجوده يا اما انتقاض ا ل ع ل ة وهي طعم يا اما انتقاض الدليل حقا وهو كون ويدار وينبغ في الاهل فلا تثبت علتك يا اما دليل ا ل ع ل ة منتقم يا ا ل ع ل ة منتقم هذا الكلام يسمع هذا الكلام ايش مسموع إ ذ نحن نقول للمعترض نقول ا ن ت ب ه إ ذ ا د و ب على قالك لا اسلم أ ن التفاح مطعوم كله ي ل س ا ب ك اما انتقاض ا ل ع ل ة و إ م ا انتقاض ا ل ي ل ه العله ل أ ن التفاح ينطق ويدار في ا ل ف ر يا إ م ا دليل ا ل ع ل ة باطل إ ذ ا بطلت ا ل ع ل ة يا إ م ا ا ل ع ل ة إيش باطل تمام إ ذ ا هو يقول هكذا إ ذ ا قالوا هكذا تمام سليم إ ذ ا قالوا هكذا سجد طيب ليش قال سمع قوله اتفاقا قال ان لا انتقال فيه من تقل من موضوع؟ ما انتقل من موضع الى موضع ما ذ ا في الاعتراف حقه ما د ا ليش في الاعتراف حقه قال و يا اما علتك منقوبه يا دليل علتك م ن ق و يا اما علتك منقوبه يا دليل علتك م ن ق و ه ذ ه المشركه نقرا ا ل م ت ي ن اسمع قال و لو دل على وجودها يعني و لو دل المستدل على وجودها بموجود في محل النقل ثم منع وجودها في ذلك المحل فقال ينتقض دليلك و لم يسمع لانتقاضه من نقلها إ ل ى ن ق ل ه ي ش دليلك و لكن لو تردد بين ا ل أ م ر ي ن هذا ايش هذا ي ش هذا السؤال ا ل أ و ل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى وهي هل المعترض إ ق ا م ة الدليل هل المعترض الاستدلال على وجود ا ل ع ل ة تمام استدلال على وجود ا ل ع ل ة بعد تمام استدلال على وجود ا ل ع ل ة و هذا من مقتضيات ه المسالتين هذه كلها من مقتضيات السؤال هذا الثاني ا و ل ا ل آ ن السؤال الثالث ايش يقول السؤال الثالث يقول هل للمستدل هل للمعترض إ ق ا م ة الدليل على ت ق ل ف الحكم يعني ا ل آ ن قل قال له عله جعلك كذا عله منقوط قال له رد عليه المستغفر ع ت ا ل م قال لا اسلم ا ت ف ا ع الحكم بل الحكم موجود قال, قال المعترض انا الان ب ج ي ب دليل يدل على ان حكمه غير موجود هذا هو السؤال الان ي ش ي ق و ن السؤال هل المعترض ا ق ا م ة الدليل على تخلف الحكم اسمع ايش يقول قال وليس له و ليس له أ ي ل ل م ع ت ر ض استدلال على تخلف الحكم فيما اعترض فيما اعترض به و لو بعد منع المستدل ل تخلفه في الاصح مما مر من الانتقال من الاعتراض إ ل ى الاستدلال المؤدي إ ل ى الانتشار ه ذ ا ل ك ما ي ح ق و خاص انتهت ا ل الرجال قالك لا أ س ل م أ ن الحكم تخلف خاص يكفي هذا ما ي حق لك ايش تزيد على هذا نعم ح ن هذا كم مثالها أ م س كم مثالها من البنان ي لما قالوا له مسألة لكم البناني لما له نعاب قال ا ق ا ل م قالوا لما قالوا, لما قالوا, لما قالوا مثال أ ن يقول المعترض للمستدل جعلك ا ل ع ل ة في ح ر م ة الربا في ا ل ت م ر الوزن منبوط بالتفاح ف إ ن ه موزون غير ربوي فيجيبه المستدل بقوله بل هو ربوي بل هو إ ي ش ربوي تمام قال هذا أ ن ا بذكر د ل ي على أ ن التفاح ماهو ربوي ما دام انه قال لك انه ربوي ن ص ربوي تمام اذن ليس للمستدل طيب ردعنا ل ع ب ا د قال وليس له أ ي ن المعترض استدلال على تخلف الحكم فيما اعترض به و لو بعد منع المستدل تخلفه في الاصح لما مر ايش لما مر ل أ ن هذا فيه انتقال من الاعتراف إ ل ى الاستدلال و هذا الانتقال يؤدي إ ل ى انتشار الكلام و انتشار الكلام محذور من محذورات ا ل م ن ا ظ ر ة انتشار الكلام محذور من محذورات ا ل م ن ا ظ ر ة طيب قال وقيل له ذلك ليتم مطلوبه تمام بامكان واحد منكم يدخل بس على التعريفات ل ل ج ب د ل ك يذكر ك ل م ة الانتشار تمام ينظر ك ل م ة التخلف ينظر ك ل م ة الكسر ينظر ك ل م ة النقد تمام كل ذي ما تحصلها ل أ ن هذه مصطلحات ا ل م ن ا ظ ر بيحصلها في التعريفات يجب ذ ل بيحصلها في كتاب الكليات ل أ ب و البقال كفوي ح ن ث ي هذا أ ح س ن كتاب في ا ل ت ع ر ي م ا ت انا ارى أ ح س ن كتاب في ا ل ت ع ر ي ف ا ت هذا مختصر وسط اسمه الكليات ل أ ب ي ا ل بقائل كفوه موجود في المقطع هنا طبع مؤسسه م ر ش ا ع ه جميل جدا جميل جدا, جدا يعني ل أ ن ه جمع ما في الدجال و ز ع ي مجلد واحد يعني ممتاز هذا هذا ايش الكليات ل أ ب ي ا ل بقائل كفوه تمام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 ا ل م ن ا ظ ر ة قال لما مر من الانتقال من الاعتراض إ ل ى الاستدل المؤدي إ ل ى الانتشار وقيل له ذلك ي ت م له مطلوبه من ط ا ل ع ه قال له ذلك ل أ ن ه إ ذ ا تم ذلك أ ن الحكم تخلف ب ط ل ة ا ل ع ل ة صارت ا ل ع ل ة م ن ق و ب ة قال وقيل له ذلك إ ن لم يكن ث م طريق أ و ل ى من التخلف بالقدح و إ ل ا فلا قال إ ذ ا كان هناك طريق آ خ ر ما ي ح ق ل ه إ ذ ا كان معان في طريق إ ل ا هذا ي ح ق ل ه قال خلاص تقفلت عليه الطرق ا يريد ينقض ا ل ع ل ة هذه معان في ه عنده إ ل ا هذا المسلك له ذلك اذا كان عنده ولديه وسائل أ خ ر ى لنقض هذه ا ل ع ل ة بوسائل أ خ ر ى تمام فيلجا إ ل ى ا ل وسائل اخرى ل أ في نقض هذه ا ل ع ل ة طيب انتهينا من هذه المساله من عنوان ا ل م س أ ل ة ايش يقول تمام هل للمعترض إ ق ا م ة الدليل على تخلف الحكم فيما اعترض به تمام ليس للمستدل ليس للمعترض إ ق ا م ة الدليل لماذا ل أ ن ه يؤدي إ ل ى الانتقال المؤدي إ ل ى الانتشار الذي هو محظور في ا ل م ن ا ظ ر ة تمام و سيؤدي إ ل ى أ ن منصب ا ل م ن ا ظ ر ة يتغير سيصير المعترض مستدل و المستدل ش معترض و يتغير منصب ا ل م ن ا ظ ر ة و هذا معيب معيب في المناظره فهذه هي ع ب ا ر ة عن مصطلحات لش المناظرين الان يقول لك يجب هل يجب يعني وجوب صناعي ذ ا وجوب عند أ ه ل المناظره معنى انه ياذن و لا وجوب عقلي و لا وجوب اصطلاعي يقول لك ا ل آ ن هل يجب على المناظر هل يجب على ا ل م ن ا ظ ر أ ن ا اعجبني تعريف للمناظر هنا اعجبني تعريف, تعريف للمناظر في البناني قال المناظر هو مقلد يستغل ل إ م ا م ه و يدب عن مذهبه المناظر من المناظر قلنا لكم نحن نستخدم الاصول اثنين ناظر و ا ل مناظر و الناظر قلنا نعرف م هو ا ل م ش ت ه د لنفسه سمعناه الناظر ايش ن ف س ي و الثاني المناظر منه المناظر قال مقلد ق ل د لا كنت ع ر ف ا ن مقلد يستدل لامامه بين ا س ت د ل ا ل ا ت امامه و يثب عن مذهبه يعني عن مذهب امامه و يسمى هذا المناظر جدليا إ ذ ن العلم ا ل م ش ت م ع على ذلك ي سمى جدلا كما تقدم و خلافيا إ ذ ن العلم ا ل م ش ت م ع على ذلك يسمى بعلم خلاف والناظر لنفسه هو ا ل م ش ت م ع تمام هذا جميل هذا ص ف ح ة كم ث ل ا ث م ا ئ ة و اثنين في البلاد ث ل ا ث م ا ئ ة و اثنين في البلاد في الجزء الثاني طيب قال اسمع و قال و يجب الاحتراز منه أ ي من التخلف انتبه يحترز من النقر يحترز من النقر يعني ينتبه يفكر مليا في العله قبل ما يذكرها ينتبه يذكر ا ل ع ل ة ك ا م ل ة بشائر غ ي و د ه ا ومحترزاتها وبشائر أ ج ز ا ئ ه ا تمام ق ا ل ب أ ن يذكر في الدليل يعني في ا ل ع ل ة ما يخرج محله ليسلم من الاعتراف يذكر شائر ا ل أ ا ي ا ء ف إ ن ه إ ن ذكر ب ع ض الايساء يمكن أ ن يحتاج بعدين إ ل ى المنع منع انتفاء العله ة أو م ن يحتاج الى الذواب لها ياتي ب ا ل عله يفكر مليا قبلنا وهذا واجب على من على المناظر مطلقا تمام على المناظر ش مطلقا مطلقا على المناظر تمام عرفنا المناظر ومن يدافع عن مذهب إ م ا م ي ويضرب عنه ذ ا المناظر ما ل ك مطلقا يعني مطلقا عن الاستثناء ا ل آ ت ي يعني سواء كان هذا فيما ا ش ت ه ر من المستثنيات أ و فيما لم يشتهر من المستثناء طيب ل ن ن ا ظ ر له ل ن م ن ا ظ ر ه انا ي ج ي ب لك الناظر ومنه الناظر م ن ك م الناظر لنفسه من هو ا ل م ش ت ه د ناظر ن ف س ه ه ش ا ل م ش ت ه د هؤلاء ا ل م ش ت ه د و ن يعني طلبوا الحق لله ومن عجل له في طلبهم للدليل لم ينصرفوا توجهوا الى الدليل بكليتهم وهمتهم بحسب ه م ا أ ل ه م ه الله تعالى ف أ ك ر م ه الله بنور ا ل م ع ر ب ه ونور ا ل ا ش ت ق ا وهم من أ د ل ي ان ي ت ع ب د ا ل ل ه و ي خ ف ق ل ا لهم لا من أ د ل ي مش مثل المناظر حتى يمكن بعض ا ل أ ح ي ا ن المناظر دليل يتركهم وفزعان إن يخاف الناس م ظ ر المناظر ا ل آ خ ر ي ن ق ض ايش من ي ن ق ض د ل ي ل ه طيب قال وعلى الناظر لنفسه الا فيما اشتهر من المستثمر يعني يقول لك اما المناظر يذكر في الدليل لما ي ج ي م ث ل ا ً ما ي ج ي مثلا ً بيذكر ع ل ة القصاص ة يذكرها كافر يقول ع ل ة القصاص القتل العبد ا ل ع ن و ا ن اي مكافئ غير إيش غير ولد غير والد يذكرها لما ي ج ي تمام لما إ ي ش لما يجي في ع ل ة ا ل م ز ا ب ن ة المزابنة يعني بيع التمر الرطب بالتمر الجاف حرام أ و لا نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنه و ا س ت ن ي من ا ل م ز ا ب ن ة بيع العرايه بيع العشر العرايه و لهذا يقول ا ل ع ل ة بيع ا ل م ز ا ب ن ة بيع تمر برطم تمام بغير بي حد حتى يخرج بيع ع ى حتى خ ر ج ب ا ل ع ر ا ي ة ن ه حتى يخرج ب ع ب ع العرايه بي قال إ ل ا فيما اشتهر من المستثنيات كالعرايه ل أ ن ه لشهرته كالمذكور فلا يجب الاحتراس منه على من؟ على, على الناظر لنفسه أ م ا ان المناظره يجب عليه ما اشتهر حتى المشتهرات اللي ي ب ع ا ل ه ا ان يحترز من ه ذ ا المناظر ل أ ن المناظر ي ك ا ن ناصر مدافع في ح ا ل ة اتفاق هذا المناظر ع ب ا ر ة عن مدافع طيب لا إ ل ه إ ل ا الله طيب قال قال و ك ي ل ة قال وقيل يجب عليه ذلك مطلبا قال وقيل يجب م ا م قال وقيل يجب عليه ذلك مطلبا قال وغير المذكور ليس كالمذكور تمام قال وقيل يجب عليه ذلك مطلبا ه وغير المذكور يعني هذه بعض يعني و المذكو غير المذكور ليس كالمذكور يعني وقيل يجيب عليه ذلك مطلقا يعني إيه يعني الناظر والمناظر الناظر وال... والمناظر طيب قال وقيل يجيب عليه ذلك إ ل ا في المستثنيات يعني للناظر وال... والمناظر قال ولو كانت غير م ش ه و ر ة فلا يجيب ذلك للعلم ب أ ن ه ا غير م ر ا د ة وقيل لا يجيب مطلقا واختاره ابن الحاجب هذا الأحسن أصلاً عباره وبعدين عليك عن الحاجبي هجوم ي ر هذا عن اصطلاحي ظ ت من مصطلحات المناظره هل يجب ا ل ا ح ت ر ا ز أ م لا يجب ا ل ا ح ت ر ا ز ام عن ا ل ا ح ت ر ا ز يعني البعد وعدم, الاش وعدم يعني الذكر عله ناقصه حتى لا يؤدي إ ل ى إ ش ك ا ل ولا يؤدي إ ل ى إ ي ش الى التفاس هالل... انتهينا من هذا الان بنجيء عنوان جديد أيش عنوانه متى يستحق النقل جواب ومتى لا يستحق ايش ا ج و ا ب م ت ى ي س ت ح ق جواب وماتعيش ت ت ه ق جواب ت م ا م م ت ى ي س ت ح ق جواب ومتى ت لا ي س ح ق م ا ب ركز م ع ي لما يكون ج ز ي ي ا ل آ ن عندك لي ك ل ي ة م و ج ب ة تزييع م و ج ب ة ك ل ي ة سالكه زي س ا ل ب ه دين غايه ا ل أ ر ب ع ة عادي م ع ن ق ا ي م ه م ن اي سمون هاي ع ن ي م ه م ة م ن ا ل سوء ما في هاشوء هذه ا ل م ل ه ة م ه م ل ة من ا ل ص و ر م ل ح ق ة ب ا ل ج ز ئ ي ة ا ل ق ض ي ة الشخصيه ايضا حكمها ايضا ملحقه بالجزئيه ل ي إذن ا والشخصية ايش يقول الان شيخ الاسلام اسمع و إ ث ب ا ت ص و ر ة معينه و إ ث ب ا ت ص و ر ة معينه تمام اثبات ص و ر ة م ع ي ن ة يعني اثبات صوره معينه اثبات صوره معينه يعني شيء مجبح او شخصي او مبهمه يعني مهمه المهم انها صوره صوره معينه تمام او صوره م ه م ة طيب ليه أو نفيها؟, أو, نفيها؟ او نفيها صوره معينه او صوره مبهمه ل ل ف ي ايش النقيض حقه ايش نقيض لايش نقيض الاثبات العامله في صوره الاثبات النفي ا ل ع ا م ل ا وفي صوره السلب الاثبات ا ل ع ا م ل ا الثبات ينتقم بالنفي أ و ا ل إ ث ب ا ت العام ميت و ب ا ل ع ك س وبالعكس ما معنى الاثبات العام؟ إ العام هو كليه ل ا ا ل م د ة افتح ل الله عليه النفي العام إيش هو ا ل ك ل ي ة السهله ا ل ة ذ ا المدر أن هذا النفي العام وهذا ا ل إ ث ب ا ت ليش العام طيب ركز معي ه ذ ا يعني ا ل س ا ل ب ة و ا ل م و ج ب ة ا ل ك ل ي ة وبالعكس أ ي النفي العام النفي العام أ و ا ل إ ث ب ا ت العام ينتفي بماذا ينتقض ب إ ث ب ا ت ص و ر ة م ع ي ن ة أ و مبهمه أ و بنفيها يعني الان ركز معي هيا اسمع ركز معي ا لما قلنا العله الطعميه لما جبنا وحده صوره بس الان هذه الطعميه عباره عن كليه عامه الحكمه حكم كليه عامه إيش لما جبنا لها ص و ر ة جزئيه سالبه كنا لا لارباء في التفاح ص و ر ة معينه س ل م ي ة صارت نقيض ا صارت نقيض ل ك ل ي ة ا ل م و ج و ة استحقت جوابه وما ا س ت ح ق ت و ا ب استحقتها كيف؟ آه اذن هذا المبحث لماذا أ ت ى به شيخ ا ل إ س ل ا م أ ت ى به شيخ ا ل إ س ل ا م ليبين لنا متى يستحق النقض جوابا ومتى لا يستحق جوابا هنا هو غير واضح احسن ايضاح ل ل م س أ ل ه تحصلون فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين ل ي ن فين فين فين ف ا ن فين فين فين فين فين فين فين فين ف ي قال قال الآن قال لما بعد أ ن تكلم في حد ا ل ن ظ ض ومحل ا ل م ع ث و قال ش ر ع ئ ه يتكلم في بيان ما يكون ن ظ ض ا مما لا يكون ن ظ ض ا وجاب الصور وتكلم عليها وهنا في هذا الكتاب إيش ا ل ا ب ح ا تقليل هذا التاريخ ت ق ي الدين وقال و ا ل د و إ ي ش تاج الدين تكلم على هذه ا ل م س أ ل ة وتكلم قال فينك يا تاج الدين ان نخب ان نخب ان نخب ان نخب هذه اللي ذكرها اللي نه؟ قال هذه الكلمات م ن ب ه ة على ما يتجه من النقود ويستحق ج و ا ب وما ليس كذلك اعلم أ ن المقصود من ثبوت الحكم إ م ا إ ث ب ا ت ه ونفيه معا أ و احدهم قال, قال فدعوى ثبوت الحكم في ص و ر ة م ع ي ن ة ف ي ن ق م ه النفي في جميع الصور قال تناقضها السالب الكلية تناقضها الموجب الجزء لأن سمع ا ل س ل ب ه الكليه ايش ينقضها تناقض ا ل م و ج ب ة ا ل ج ز ي ة ولا ينقضها النفي ع ن ص ر ة يعني السالبه الكليه اين السالبه الكلية, الكليه قال تناقض ا ل م و ج ب ة ا ل ج ز ي ه لي الموجبه ا ل ج ز ي ه ولا ت ن ا ق ض ا قال مثال ذلك ركز معي قال مثال ذلك تمام جاء مثال ذلك قال الحنفي قال ايش قال الحنفي في جريان الاقتصاص بين المسلم والكافر في ح ا ل ة العمل أشق قال محبونا محبون الدم فجرى بينهما ا م ت ص ا ص كالمسلمين يعني لماذا أ ن ت ج ر ي ت ا ل ق ص ا ص بين المسلمين و ا ل د م قال قياسا على المسلمين, قياساً على المسلمين. ايش الجامع قال كل منهما محبون الدم كل منهما محبون الدم كل منهما محبون الدم مفه الان ا جاءت لنا كليه م د ب ه لك تمام تمام ق ا ل له ا ل آ ن قد اسمعي أقول له سمع ا ل آ ن بمجرد م ع ا ت ي ل ه بجزئيه سالبه ب ي ن ت ق ل ه ب ق و لا له قصاص بين له بين ا ل أ ب ي وابنه وكل منهما محقول له انتقدهم ل د ا انتقض لماذا هو نحن بكلية يقول اداب كليه لو دم قلت له أ ن ا قلت ي ن ت ق ر هذا كلامك هذا منقوط بجريانه, بجريانه يعني بجريان ه يعني ي ب ج ر القصاص ن ا بينهما ح ا ل ة ا ل خ ط أ يعني لا و ف ت ر ض و ن ماشي منه لماذا ل أ ن ه مثله كليه موجبه غ ا ب ل كليه م و ج ب ة ماشي لا يصلح ا لا لا لانه ج ز ئ ي ئ ة ما و ج ب ة م يصلح لانه جزئيه ايش ج ز ئ ي ة موجبه هنا ذكر يعني واحد منكم يريد يطالع ذكر المسائل كلها ذ ه طبق عليها ل أ ن ه هنا شيخ ا ل إ س ل ا م في الحاشيه في غ ا ي ة الوصول أ ت ا ل ه ا ل بحق المناطق بس إ ي ش نسوي ب حق المناطق و إ ي ش نسوي ن ل ي تطبيقها على الاسلام ي ش نسوي ب حق المناطق طيب ن ق ر أ ا ل ع ب ا ر ة ن ق ر أ العباره, نقرأ العبارة. ن ق ل ا العباره قال ا ش م ع و إ ث ب ا ت ص و ر ة م ع ي ن ة أ و م ب ه م ة أ و نفيها ينتقم بالنفي في ص و ر ة ا ل إ ث ب ا ت أ و ا ل إ ث ب ا ت في صوره لا؟ النفي العامين يعني ا ل س ا ل ب ة و ا ل م ن ج ب ة الكليتين النفي السالبه ا ل م ن ج ب ة النفي العام بدا ا ل س ا ل ب ة ا ل ك ل ي ة و ا ل إ ث ب ا ت العام ي ش و ا ل م و ج ب ة ا ل ى كليه قال وبالعكس أ ي النفي العام أ و ا ل إ ث ب ا ت العام ينتقر ب إ ث ب ا ت ص و ر ة م ع ي ن ة أ و م ب ه م ة أ و بنفيها ه ي ا ركز معي اسمع لنا هاينتبه معي ركز معي ز ي ت كاتب م ن ب يقول لي ايش دي ز ي ت كاتب ايش نوعه القضيلي ة هذه شخصيه شخصيه زيت لانها شخصيه ها؟ شخصية, ها؟ شخصية, ها؟ شخصيه تمام مش شخصيه ا ج م ا ع شخصيه موجبه لا مش خ ص ي ه موجبه حكمها حكم ا ج ذ ع ي ه الموجبه هيا هي ا جماعه ايش ا ن ق ي ض هذه لو انا هي كانت عله تنبضها بماذا ايش النقيض هاي ش النقيض هذه لا والاتي بكليه س ا ل ب تمام تمام ركز معي ذحين ز ي ت ه زيت زيد كاتب له ايام منجيب ك ل ي ة س ا ل ب ة منقول لا شيء من ا ل إ ن س ا ن ب كاتب ولا واحد من انسان ك ا ت ه شوف زيدون كاتب طيب ركز معي إ ن س ا ن ما كاتب إ ن س ا ن ما كاتب هذه يسمونها م ب ه م ة يسمونها مبهمه يسمونها مبهوة؟ المبهمه هذه المبهمة يقضى حكم ا ل ش خ ص ي ة كما ا ل ش خ ص ي ة حكم الجزيره اذا ايش نقيضها ايش نقيضه بيكون ايضا نقيضها ك ل ي ة س ا ل ب ة ومن قال لك يناقضه لا شيء من الانسان ب المقاتل ت ب ا شيء ايش هذا كليه ة ا كلية س ا ل ب ة اي يطلب ز ي ن ليس بقاتل ب ش خ ص ي ة س ا ل ب ة شخصية؟, سالبة. شخصية و ا ل ش خ ص ي ة س ا ل ب ة حكمها حكم ه ا حكم ج ز ئ ي ه السالبه إ ي ش بينادرها لي ايش بينادرها بينادرها كليا كليا ك ا ن هو ي ق و ل إيش؟ إ ذ ا كان هنا إ ي ش يقول زيد ليس بقاتل إ ذ ن إ ي ش بيقول الدقيق كل إ ن س ا ن قاتل أ و إ ن س ا ن ما ليس بقاتل إ ن س ا ن ه ما ليس نقاتل أ ي ض ا جزئيه سالبه عكسها ك ل ي ة م و ج ب ة كل إ ن س ا ن ن ا ماذا قال لك؟ ينادره كل إ ن س ا ن ق الكاتب ت تمام؟ ل إ ن س ن ق ا ل المهيق ل أنا ا م أن تحفظ ر ع د هذا ه المربع يسمونه مربع التناقض اكتب ك كاف مين كاف سين جيمين جيم سين و ش و خ ط ك د ا و ش و خ ط ك د ا هذه عكس هذه و ه ذ ه ع ك س ه ا هذه عكس ا د فيه ع مربع و ن ا م العكس المستوي هذه كله موجبه هذه جزئيه سالبه هذه جزئيه موجبه ب ع د ي ا تاتي عندك ا ل م ه م ل ة و ا ل ش خ ص ي ة تمام ا ل ق ض ي ة المهمله و ا ل ق ض ي ة ا ل ش خ ص ي ة و ا ل ق ض ي ة ا ل م ب ه م ة يا ج م ا ع ة كل هذه في ق و ة الاهل ج ز ئ ي ه إ ن كانت س ا ل ب ة فهي ج ز ئ ي ة س ا ل ب ة و إ ن كانت م و ج ب ة فهي ج ز ئ ي ة ب س هذا قال لك اسمع يقول بعد ذلك اسمع أ م ا ا ل أ و ل ى بشقيها فتل فل فلتحقق ا ل م ن ا ق ض ة بين ا ل م و ج ب ة ا ل ج ز ئ ي ة و ا ل س ا ل ب ة ا ل ك ل ي ة المجبة بين الجزئية تمام والسالبه الكليه لا ن تحقق المناقضه بين الجزئيه س ا ا ل ل ب ة ة الموجبه ة طيب، والكليه ا ا ا م ل شوكموا أتضعد من السالبه ه ا ك ل الذي ا م يدق ل م ا ذ ت ا ك الشيخ ا ل إ س ل ا م ق ل ن ا لكم ولماذا يذكره الاصولين و يذكرون هذا الكلام كنا لكم ليبينوا لنا إيشو؟ ما هي ا ل ن ق و ض التي تستحق ج و ا ب والنقود التي لا تستحق ج و ا ب فمن أ ت ا ل ن ا في مقابل ا ل ك ل ي ة ا ل م و ج ب ة ب ج ز ئ ي ة م و ج ب ة لا يستحق ج و ا ب لكن لو أ ت ا ل ن ا ب ج ز ئ ي ة س ا ل ب ة سيستحق ج و ا ب ولو أ ت ى لنا في مقابل الجزئيه س ا ل ب ة ب ك ل ي ة س ا ل ب ة لا يستحق و ا ثواب ما يستحق ج و ا ب إ ل ا إ ذ ا أ ت ى لنا في مقابل الجزئيه س ا ل ب ة كليه ا ش كليه م ت ج ه ذ ا هو الذي يستحق ا ج و ا ب وهذا الذي لا يستحق إ ي ش لا يستحق ج و ا ب ت م ا طيب, طيب أ ن ت بتقول يا أ س ت ا ذ كيف ن ا بعرف القضايا ء كل القضاء ك ل ه ترتح الى اربعه كليه م ت كل ج م جزئيه م ت ج ك ل ي ة سالبه جزئيه س ا ل ب ة طيب يا أستاذ في قضايا شخصية أستاذ قلنا هناك مهملة ا الشخصية ترجع إلى في قضايا مبهمة كنا ا ترجع إلى ل شخصيه ة في قضايا م م ل ة قلنا ترجع إلى الى ج للرجع ز ئ ي ن قلط إ الجزئين إ إلى ت أفت خلاص لي تناقل مثال مثال عندنا أي شيء يرجع وهظي طيب مريد نعرف مثال محقق مثال حقيقي مربع نعرف موجود سأتم أن يعني تطبيق واقعي على المساله فانا ب ك ا ل واضح سهل واحد يدرس عليه و ي ف ه م جاب شي ء مثال في التعليق جاب شي ء مثال واقعي جاب شي ذكر مثال تطبيقا على هذا ما ذكر شي ما ذكر شي ء مثال طيب بنجيب مثال نحن نعمل بنشوف صاحبنا منهم طب... لك ر شي ء صاحب طلع الغيث الها مع يكفي ا لك الا بناخذ مثال من ا ث ل ه في الغيث ايه سمعك هاذي ذكر مثال ذ ك ا قال أ م ر ي ك ا العراقي ل ك ر قال يسوع قال قال مثلا قال طيب و ت ه دعوى ثبوت الحكم في ص و ر ة م ع ي ن ة فينقضه النفي في جميع الصور تمام دعوى ثبوته في صوره معينه ي ن ق م ا ن ف ي ف جميع الصور يعني ثبوته في صوره معينه ينقمه ن ف ي ف جميع الصور يعني كليه السالبه طيب قال. طيب دعوى ثبوته في صوره معينه ي في ن ظ م ف جميع الصور لان نقيض الموجبه الجزئيه سالبه كليه、طيب. قال ولا ينتقل بنفيه عن بعض الصور لعدم تناقض الجزيتين لو نفى في بعض الصور ماشي نتناقض لماذا لا؟ لماذا لا ما في تناقض لعدم تناقض الجزيتين هل اتناقض؟ الجزيتين اتناقضت ه ل ا لا تناقض بين جزيتين ابدا التناقض ما يكون بين جزيتين بين جزيئي ل م و ل د ن الجزيئي ا ل ا ش د طيب اسمع قال وذلك ركز ع ي كقول الحنفي في جريان القصاص بين المسلم والذب ي مع العبد محقونا الدب فجرى بينهما القصاص كالمسلمين قال فينتقض ب ا ل أ ب والابن ف إ ن ه م ا محقونا الدب ولا يجب القصاص على ا ل أ ب بقتل الابن آه طيب ك ا قول ا ل ح ن ف ي امام في جريان القصاص بين المسلم والذم ي مع العم ا ل محقونا ة ل د ي كيف أحد الدم إ س و ر ة يقولون يحكم في ا ل ق ر و ض معاذ ق ر المسله أ لكن بلا بلد لا تخاف نكمل ا ل م س أ ل ة ونخرج إ ن شاء الله طيب نفتحها ا ل هنا من أ ج ل المكان حق. صحابة. انا صحابة. فأنا ظنيتها حقا خلعت حقا اصحابه الأدنين انا ظ ن ت ه ا أ و ر ا ق ك م لكن ان شاء الله الاثنين بتكون خلاص جاسمه و ا ل ح ا ب التي ق ا ل و ن أ ع ط ن ا ه م و ر ا ق ه م فلا صف عليهم